الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان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 فاكية والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان سَنَا مِنْ صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار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 ما تكذبان يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار من في البحر كالأعلام فبأي آلاء يا ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان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 وَنُحَاسِبَنَّ فَلَا تَنصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِ بِهِ إِنْسٌ وَلَجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل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 قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان